يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قول القائل اللهم إني أسألك بك توسل بالله سبحانه وتعالى أو أسألك بأسمائك وصفاتك كون كونه يتوسل الله بأسمائه وصفاته أحسن لأن الله جل وعلا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله ما الكيفيه الصحيحه لصلاه الحاجه وأين مكان الدعاء الذي يقرا فيها ومن التوسل بالله ان تقول يا الله يا ربي تتوسل اليه بربوبيته لك ولهيته سبحانه وتعالى بتوحيده نعم